اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْقَوَالِبَ الْمُسْتَوَىٰ وَالْمَسْجِدَ الْمُحْرَمَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْقَوَالِبَ الْمُسْتَوَىٰ وَالْمَسْجِدَ الْمُحْرَمَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْقَوَالِبَ الْمُسْتَوَىٰ وَالْمَسْجِدَ الْمُحْرَمَ الَّذِي